البارحة هجوس فكري سرابه مسرني بشر بالسعادية ولد عيد مع خاي عن كل السواعي تهابه على يمين حيد ومعيسره حيد حده على المسر قني بالذيابه يا بلعشة والخير من شرد الصيد حده على المسر قني بالذيابه يا بلعشة والخير من شرد الصيد وصيد الخلام تعال من ضرب نابه يا ما تعشى من خيارها ولين ولينتوا ونوع طيب صوابه يا عنك ما تسلم تناد المجاليد ولينتوى ونوع عطيب صوابه يا عنك ما تسلم ثناد المجاليد وبيوت شعري مثل وبل السحابه هل يمطر تسقي ثرى جرهد البيت ندر ويحرسها من الجن لابه من خوف الحظها عيون المقاريد ندر ويحرسها من الجن لابه من خوفه الحظها عيون المقاريد محميه ما هي بلا رقابه فيما قعم ما ياصله كل رعديد اصونها واتعب عليها هاي وسوقها سوق المطيه هبلا قيد اصونها وسوقها هبلا ونعودت الوصف فيه انتشابه مثل ما هاترقاب بين البواريد والشعر سيف في يميني ينصابه اليا لمع يعمي عيون الحواسيد اضرب بحد في نهار المجابه مضرابه بن غانم ومضراب ابو زيد اضرب بحد في نهار المجابه مضراب ابن غانم ومضراب ابو زيد وصخره للدين واكرم جنابه ويطيع في حكام نجد الصناديد واللي في يفهم معلابه دعابه من الكويت اللي يا حدود الموارد واللي من الكويت اللي حدود المواريد عزوة مطيره تلقنا والحرابه لا طوحن بصواتهم في الرد الغيد وميقاف مع خندف عزوة شبابه والطيبين من الرجال الاجاوييد وميقاف مع خندف عزوة شبابه والطيبين من الرجال الأجويت شعر اللي عدوه يحسب حسابه ما هي هروج من حلوج الهرابيت متوارثينه من عصور الصحابة وبحكمت الشيبان قبل الأواليد متوارثينه من عصور الصحابة وبحكمت الشيبان قبل الأواليد وكم واحد يتعب وتتعب ركابه ما فاد من شعره ولا حصر الفيت وملى على قده يفصل ثيابه يا بيعيد قبل لاياته العيد ومن لا على قده ثيابه قبل العيد